لآن موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدن ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م 「私の手を借りて」 الذين ا ل يؤذون م ؤ م ن ن ي و ا ا ما ا ل م م ؤ ن ت ت بغير ك س ب و ا فقد ا ح ت م ل و ا ا ت ن ا ب ي يا أيها ن ا ا ل ن ب ي ق ل ل أ ل و ا ج ك م الاسلاميه 「私たちは私の思い出を忘れずに」<音楽> ملعونين اينما ثقفوا <مالعونين> أ <أينما ثقفوا> اخذوا وقتلوا تقتيلا 「そして私は私の手を借りてくれるこ いい <Sim. S 2>